وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْصَرِفُ عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنْصَرِفُ عَنِ إِنَّهُ مِن لَّوْحٍ مَّنظُورٍ إِنَّهُ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى لُومِرَتْ وهو ذري افق الاعلى وهو ذري افق الاعلى ثمدنا فتدلى ثمدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما تذب الفؤاد ففَت مَهُ عَ ما يَر ففَتُ مَب عَ ما يَ وَلا قَ آهُ نَنجِلَةً أُخرى وَلاقَ نَجللَة أُخْرى إِ فِدَة متَها ان ذه جناه المأوى ان ذه جناه المأوى اذ يغشى سدره ما يغشا ما تغل بصر وما طغى لقد قر وما فظا لقد راى من آيات ربه الكبرى لقد راى من ايات ربه وَمَنَاكَةُ الثَّالِثَةُ الْأُخْرَى وَمَنَاكَةُ هَذِهِ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى إلك إذا قسمكم ضيجا إن هي إلا أسماء سميتموها إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها رَبَّاهُ فِي هَامِنْ سُرْقَان إِن يَتَّرَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ إِن يَتَّرَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا يهدي موريه هدى ولقد جاءهم من ربهم موريه هدى ام ليري انسان الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تؤني شفاعتهم شيئا إلا وكم من ملك في السماوات لا تؤني شفاعتهم شيئا إلا إَّ نِ دَعدأَ ذَنَ اللهَّهُ لِمَ شَ وَيَضَّ إَّنددأَ